بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله بعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الرابع وثلاثون المجلد الثالث الصفحة 1223 يقول رحمه الله الوجه التاسع عشر أن هؤلاء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهدت بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار رصادهم من عهد بطليموس وطيمو خارس ومانا قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار واتفقوا أنه صحيح الاعتبار وأقام الأمر على ذلك فوق سبعمائة عام والناس ليس بأيديهم سوى تقليدهم حتى كان في عهد المأمون فاتفق من رصادهم وحكامهم علماء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزي وحبش صاحب الزيج المأموني صاحب الزيج المأموني ومحمد بن الجهم ويحيى بن أبي منصور على أنهم امتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين فيما رصدوه فرصدوهم رصدا لأنفسهم وحرروه وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبدا ثانيا بعد ذلك الزمن وكان لأوائلهم إجمعون على صحة رصدهم ولهؤلاء إجمعون على خطأهم فيه فتضمن ذلك شهادة الاواخر على الأوائل أنهم كانوا غالطين واقرار الاواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين ثم حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد بن جعفر وكان بعد أصحاب الرصد الممتحن بنحو من ستين عاما فرد عليهم وبيّن خطأهم كما ذكر أبو سعيد شاذان بن بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم قال قال أبو معشر أخبرني محمد بن موسى المنجم الجليس وليس بالخوارزمي قال حدثني يحيى بن أبي منصور أو قال حدثني محمد بن محمد الجليس قال دخلت على المأمون وعنده جماعة المنجمين وعنده رجل قد تنبأ وقد دعى القضاة والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لا نعلم فقال لي ولمن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل في شيء يدعي وعرفوني بما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه ولم يعلمنا المأمون أنه متنبئ فجئنا إلى ناحية من القصر وأحكمنا أمر الطالع وصورناه فوقع الشمس والقمر في دقيقة واحدة وسهم السعادة وسهم الغيب في دقيقة واحدة مع دقيقة الطالع والطالع الجدي والمشتري في السنبولة ينظر إليه والزهر وعطارد في العقرب ينظران إليه فقال كل من حضر ابن المنجمين هذا الرجل صحيح ما يدعيه لا كذب فيه قال يحيى وأنا ساكت فقال للمأمون قل فقلت هو في طلب تصحيحه ولو حجة زهرية وعطاردية وتصحيح ما يدعيه لا يتم له فقال من أين قلت فقلت لأن صحة الدعاوى من المشتري ومن تثليث الشمس وتسديسها إذا كانت الشمس غير منحوسة وهذا الطالع يخالفه لأنه هبوط المشتري وهو ينظر إليه نظر موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج فلا يتم له التصديق ولا التصحيح والذي قاله إنما هو من حجة عطاردية وزهرية وذلك يكون من جنس التحسين والتزويق والخداع عن غير حقيقة فقال لله درك ثم قال تدرون ما يدعي هذا الرجل قلنا لا قال هذا يدعي النبوة فقلت يا أمير المؤمنين ومعه شيء يحتج به فسأله فقال نعم معي خاتم ذو الصين البسه فلا يتغير مني شيء ويلبسه غيري فلا يتمالك من الضحك حتى ينزعه ومعي قلم شامي أكتب به ويأخذه غيري فلا تنطلق أصبعه فقلت يا سيدي هذا عطارد والزهر قد عملا عملهما فأمره المأمون فأظهر ما ادعاه منهما وكان ذلك ضرب من الطلسمات فما زال به المأمون اياما كثيرة حتى أقر وتبرأ من دعوة النبوه ووصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم فوهب له المأمون ألف دينار وصارفة فرقينه بعد ذلك فإذا هو أعلم الناس بعلم الرجوم ومن أكبار أصحاب عبد الله القشيري وهو الذي عمل طل الخنافس في دور بغداد قال أبو معشر لو كنت في القوم لذكرت أشياء خفية عليهم كنت أقول الدعوة باطلة من أصلها لأن البرج منقلب وهو الجدي. والمشتري في الوبال والقمر في المحاق والكوكبان النظيراني إلى الطالع في برج كذاب وهو العقرب فتأمل كيف اختلفت أحوالهم وأحكامهم مع اتحاد الطالع وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهه الآخر فلو اتفق أن ادعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوى ألم يكن ادعاؤه ممكن غير مستحيل ودعواه صحيحة في نفسها؟ أم تقولون إنه لا يمكن أن يدعي أحد في ذلك الوقت والطالع دعوة صحيحة البتة ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه يمكن إذ ذاك وقوع دعويين من رجل محق ومطل بذلك الطالع بعينه فما أسخف عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبنى عليه جميع حوادث الزمان وليس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلهم وزعيمهم أبو معشر قال شاذان في الكتاب المذكور أيضا قلت لأبي معشار الذنب بارد يابس فلما قلتم إنه يدل على التأنيث فقال هكذا قالوا قلت فقد قالوا إنه ليس بصادق في اليوبس لكنه بارد عفن ملتوي فقال كل الأعراض الغائبة توهم, كل الغائبة توهم لا يكون شيء منها يقين وإنما يكون توهم أقوى من توهم ومن تأمل أحوال القوم علم أن ما معهم زرق وتفرس يصيبون معها ويخطئون قال الشاذان في كتابه المذكور كان الداري الثنوي الذي بالهند يكاتب أبا معشر ويهاديه فأنفذ لأبي معشر مولدا لابن مالك سرنديب طالعه الجوزاء والشمس والقمر في الجد والقمر خارج عن الشعاع وعطارد في الدلو والمشتري في الحمل وزحل في السرطان راجع في بحران الرجوع فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط فقلت سبحان الله زحل راجع في بحران الرجوع في بيت ساقط عن الأوتاد لا يعطيه إلا دوره الأصغر ويحتاج أن يسقط منه الخمسين وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوفه أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد إلى أن ذكر محاوره طويلة انتهت بهما إلى أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل الهند في طول العمر وقال له شاذان في مسألة سئل عنها ما أنتم إلا زراقين ثم حدثت بعدها أولئك جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عاما فذكر أنه قد عثر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة وصنف كتابا في معرفة الثوابت وحمله إلى عضو الدولة ابن بويه فاستحسنه وأجزل ثوابه وبين في هذا الكتاب من أغالط أثباع الرصد الثاني أمورا كثيرة لعطارد المنجب ومحمد بن جابر البتاني وعلي بن عيسى الحراني فقال في مقدمة كتابه ولما رايت هؤلاء القوم مع ذكرهم في الآفاق وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لخطائه وصوابه بالعيان والنظر وأوهم الناس بالرصد حتى ظن كل من نظر في مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعها إلى أن قال ومعولهم على كرات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بعيانها وإنما عولوا على ما وجدوه في الكتب من أطوالها وعروضها فرسموها في الكرة من غير معرفة خطائها وصوابها ثم قال وزادوا ايضا على أطوال كواكب كثيرة وعروضها دقائق يسيرة ونقصوا منها وأوهموا بذلك أنهم رصدوا الكل وأنهم وجدوا بين أرصادهم وأوضاع بطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القدر الذي خالفوا به سوى الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدة التي بينهم وبينه من السنين من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانها وله تواليف أخر مشحونة ببيان أغالطهم وإضاح أكاذيبهم وتخالطهم وشهد عليهم بأنهم تارة قلدوا في الأقوال النجومية وتارة قلدوا فيما وجدوه من الصور الكوكبية فهم مقلدون في القول والعمل ليس مع القوم بصيرا وشهد عليهم بأنهم موهمون مدلسون بل كاذبون مفترون من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمان بطليموس وأوهموا بها أنهم رصدوا ما رصده من قبلهم فعثروا على ما لم يعثروا عليه ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكوشيار بن باشهري الديلمي ومن تواليفه الزيج الجامع والمجمل في الأحكام وهو عندهم نهاية في الفن وكان بعد الصوفي بنحو ثلاثين عاما وذكر في مقدمة كتابه المجمل إني جمعت في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظهنته كافيا في معناه مغنيا في أكثر الأمر عما سواه فأخذت فيه أقرب طريق عرفته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب إذ هي صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فيها مجال بلا نهاية صواب ومحال. إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه ولا هو مدرك بكليته نعم ولا بأكثره لأن الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم فأشخاص الناس وجميع ما دون الفلك القمري مطبوع على الانتقال والتغير ولا يثبت على حال واحدة في أكثر الأمر ولا الإنسان بكامل القوة في الحدس بخواص الأحوار التي تكون من انتزاجات الكواكب فبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدركه أحد البتة وأكثر المتفردين بالعلم الأول يعني علم الهيئة ينكرون هذا العلم واجهدون منفعته ويقولون هو شيء يقع بالاتفاق وليس عليه برهان إلى أن قال ومن المتفردين بالعلم الثاني يعني علم الأحكام من يأتي على جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل ويظن أنها برهان لجهله بطريق البرهان وطبيعته فحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام كما حصل من كلام الصوفي تكذيب أصحاب الأرصاد وهذان الرجلان من عظمائهم وزعمائهم ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكري منجم الحاكم بالديار المصرية وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلم وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمي فوضع هو وأصحابه رصدا آخر وهو الرصد الحاكمي وخالف فيه أصحاب الرصد الممتحن في أشياء وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيج الحاكمي وكان الحاكم قد أراد أن يحذو على فعل المأمون فأمر أن يجتمع عنده من أهل عصره المنجمون ورئيسهم الفكري فوضعوا الزيج الحاكمي وخالفوا أصحاب الرصد الماموني ومالوا بأتباعهم إلى الرصد الحاكمي ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائلهم هذا ومستندهم ومعولهم الحس والحساب وهما لا يقبلان التغليط فما الظن بما يدعونه من علم الأحكام الذي مبناه على هواجس الظنون على هواجس الظنون وخيالات الأوهام ثم حالثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروني مؤلف كتاب التفييم إلى صناعة التنجيم جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والأحكام وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة فخالف من تقدمه واتى من مناقضتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد الصناعة في نفسها وختم كتابه بقوله في الخبيء والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الزاجرين فيه بما يستعملونه من كلامه وقت السؤال ويرونه باديا من آثار وأفعال على السائل وقال وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزاء فقد جهلها المتفقهون فيها فضلا عن المنتسبين إليها انتهى كلامه ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الاندلسي الشاعر المنجم الطبيب الأديب وكان بعد البيروني بنحو من ثمانين عاما ودخل مصر وأقام بها نحو عامين ولما كان بالغرب توفيت والدة الأمير علي بن تميم صاحب المهدية وكان قد وافق موتها إخبار بعض المنجمين بذلك قبل وقوعه فعمل أمية قصيدة يرثيها بها وهي من مستحسن شعره فقال فيها وراعك قول للمنجم موهم ومن يعتمد زرق المنجم يوهم فواعج يهذل المنجم دهره ويكذب إلا فيك قول المنجم وكان المذكور رأسا في الصناعة وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو إسحاق الزرقان وأصحابه وهو بعد أبو الصلت بنحو من مئة عام وقد خالف الأوائل والأواخر في الصناعتين الرصدية والأحكامية فأسقط من الرصد الممتحن المأموني في البروج درجات ومن الرصد الحاكمي دقائق وسلك في الأحكام طرقا غير الطرق المعهودة عند القوم وزعم أن عليها المعول وأن طرق من تقدمه ليست بشيء ولو حدث في هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافا آخر ولكن هذه الصناعة قد ماتت ولم يبق بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح ولكن أفهامهم نبت عنه وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم، فجهال النصارى إذا نظرهم الموحد في تثليثهم وتناقضه وتكاذبه، قالوا الجواب على القسيس، والقسيس يقول الجواب على المطران، والمطران يحيل الجواب على البترك والبترك على الأسقف والأسقف على الباب والباب على الثلاثمائة والثمانية عشر أصحاب المجمع الذين اجتمعوا في عهد قسطنطين ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشرك المناقض للعقول والأديان ولعلهم عند الله أحسن حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فصل ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم كتبها لما بصره الله رشده وأراه بطلان ما عليها أولئي الضلال الجهال كتبها نصيحة لبعض إخوانه فأحببت أن أوددها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول والتكرار وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير وبسؤال يورد عليه ويطعن به على كلامه ثم بالجواب عنه ليكون قوة للمسترشد وبيانا للمتحير وتبصرة للمهتد ونصيحة لإخوان المسلمين وهذا أولها بسم الله الرحمن الرحيم عصمك الله من قبول المحالات واعتقاد ما لم تقم عليه الدلالات وضع لك الحسنات وكفاك المهمات بمنه ورحمته كنت أدام الله توفيقك وتسديدك ذكرت لي اهتمامك بما قد لهج به وجوه أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم وتصديق كل ما يأتي به من ادعى أنه عارف بها من علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا ملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة طويل الأعمال وقصيرها وحميد العواقب وذميبها وسائر ما يتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى وسألتني أن أعمل كتابا أذكر فيه بعض ما وقع الي من اختلافهم في أصول الأحكام الدالة على وهمهم وقبح اعتقادهم وما يستدل به من طريق النظر والقياس على ضعف مذهبهم وألخص ذلك وأختصره واقدمه بحسب الوسع والطاقة فوعد بذلك وقد ضمنته كتابي هذا الله أسأل عونا على ما قرب منه وتوفيقا لما ازلف لديه إنه قريب مجيب فعال لما يريد لست مستعملا للتحامل على من أثبت تأثير الكواكب في هذا العالم وترك إنصافهم كما فعل قوم رد عليهم فإنهم دفعوهم عن أن يكون لها تأثير البتة غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع عليها الشمس والقمر وعدمه فيما غاب عنه وما جرى هذا المجرى بل أسلم لها أنها تؤثر تأثيرا ما يجري على الأمر الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى الحر واليبس وكذلك مزاج أهله وأجسامهم ضعيفة وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشه وأن يكون البلد الكثير العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبه وكذلك مزاج أهله وأجسامهم عبلة وألوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبه ومثل أن يكون النبات ينمي ويقوى ويشتد ويتكامل وينضج ثمره بالشمس والقمر فإن أهل الصحراء ومن يعانيها مجمعون على أن القثاء تطول وتغلظ بالقمر وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما فما قابل الشمس منها أسرع نضج الثمر الكائن فيه وما خفي منها عنها بقي ثمره فجا وتأخر إدراكه ومثال ذلك ما يشاهد من حال الريحان الذي يقال له اللي نوفر. وحال الخبازة وورق الخطمي والآذريون وأشياء كثيرة من النبات فإن نراه يتحرك ويتفتح مع طلوع الشمس ويضعف إذا غابت لأن هذه أمور محسوسة وليس الكلام في هذا التأثير كيفه وعلى أي سبيل يقع فما يليق بغرضنا هاهنا فلذلك ادعه فأما ما يزعمونه فيما عادى هذا من أن النجوم توجب أن يعيش فلان كذا وكذا سنة وكذا وكذا شعرا وينتهون في التحديد إلى جزء من ساعة وان تدل على تقلد رجل بعينه الملك وتقلد آخر بعينه الوزاره وطول مدة كل واحد منهما في الولاية وقصرها وما فعله الإنسان وما يفعله في منزله وما يغمضه في قلبه وما هو متوجه فيه من حاجاته وما هو في بطن الحامل والسارق ومن هو والمسروق وما هو وأين هو وكميته وكيفيته وما يجب بالكسوف وما يحدث معه والمختار من الأعمال في كل يوم بحسب اتصار القمر بالكواكب من أن يكون هذا اليوم صالحا للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب الصيوف وهذا اليوم محمودا للقاء الكتاب والوزراء وهذا اليوم محمود للقاء القضاه وهذا اليوم محمود لامور النساء وهذا اليوم محمود لشرب الدواء والفصد والحجامه وهذا اليوم محمود للعب الشطرنج والنرد وغير ذلك فمحال أن يكون معلوما من طريق الحس وليس عليه نص من كتاب الله بل قد نص الله سبحانه فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا أو منجما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ولا هنا ضرورة تدعو إلى القول به ولا هو أول في العقول ولا يأتون عليه ببرهان ولا دليل مقنعة وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات ويعلم بها حقائق الأشياء لا طريقها هنا غيرها ولا شيء لأحكام النجوم منها وانا الآن بوصف جملة من اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها أمرهم ويفرعون عنها أحكامهم وأذكر المستبشع من اقاويلهم وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم ثم آتي بطرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم والله الموفق للصواب بفضله ذكر اختلافهم في الأصول زعموا جميعا أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب وبحسب السعود منها والنحوص وعلى حسب كونها في البروج الموافقة والمنافرة لها وعلى حسب نظرها بعضها إلى بعض من التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة وعلى حسب مجاسدة بعضها بعضا وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطه ومبالها ثم اختلفوا على أي وجه يكون ذلك فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها وزعم أخرون أن ذلك ليس فعلا لها لكنه يدل عليه بطبائعها قلت وزعم أخرون أنها تفعل في البعض بالعرض وفي البعض بالذات قال وزعم أخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير والنحس منها لا يختار إلا الشر وهذا بعينه نفي للاختيار فإن حقيقة القادر والمختار القدرة على فعل أي ضدين شاء وترك أيه ما شاء قلت ليس هذا بشيء فإنه لا يلزم من كون المختار مقصورا الاختيار على نوع واحد سلب اختياره ولكن الذي يبطل هذا أنهم يقولون إن الكوكب النحس سعد في برج كذا وفي بيت كذا وإذا كان النظر إليه من النجوم كذا وكذا وكذلك الكوكب السعد ويقولون إنها تفعل بالذات خيرا وبالعرض شرا وبالعكس وقد يقولون إنها تختار في زمان بعد زمان خلاف ما تختار في زمان آخر وقد تتفق كلها أو أكثرها على إيثار الخير فيكون في العالم في ذلك الوقت على الأكثر الخير والنفع والحسن قالوا كما كان في زمن هرمز وفي أيام أنو شروان وبضد ذلك أيضا فيقال إذا كانت مختارة وقد تتفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير والشر بطل ذلالة حصولها في البروج المعينة ودلاله نظر بعضها إلى بعض بتسديس أو تربيع أو تثليث أو مقاملة لأن هذا شأن من لا يقع فعله إلا على وجه واحد في وقت معين على شروط معينة ولا ريب أن هذا ينفي الاختيار فكيف يصح قولكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين أعني جواز اختيارها في زمان خلاف ما تختاره في زمان آخر وجواز اتفاقه على الخير واتفاقه على الشر من غير ضابط ولا دليل يدلكم عليه ثم تحكمون بتلك الأحكام مستندين فيها إلى حركاتها المخصوصة وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض قال وزعم آخرون أنها لا تفعل باختيار بل تدل باختيار وهذا كلام لا يعقل معناه إلا أني ذكرته لما كان مقولا واختلفوا فقالت فرقة من الكواكب ما هو سعة ومنها ما هو نحس ويتسعد غيرها وتنحسه وقالت فرقة هي في أنفسها طبيعة واحدة وإنما تختلف دلالتها على السعود والنحوس وإن لم تكن في أنفسها مختلفة واختلفوا فقال قوم إنها تؤثر في الأبدان والأنفس جميعا وقال الباقون بل في الأبدان دون الأنفس قلت أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتنحس غيرها وأما الفرقة التي قالت هي دالة على السعد والنحس فقولهم وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو ايضا قول مضطرب ومتناقض. فإن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض وهذا قول من يقول منهم إن للفلك طبيعة مخالفة لطبيعة الأستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لا حارة ولا باردة ولا يابسه ولا رطبة ولا سعد ولا نحس فيها وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر وارتباط الخير والشر والسعاد والنحس بارتباط ارتباط المدولات بأدلتها لا ارتباط المعلولات بعلالها ولا ريب أن قائل هذا أعقل وأقرأ من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلية وأما القول بتأثيرها في الأبدال والأنفس فهو قول بطليموس وشيعاته وأكثر الأوائل من المنجمين وهؤلاء لهم قولا أحدهما أنها تفعل في الأنفس بالذات وفي الأبدان بالعرض لأن الأبدان تنفعل عن الأنفس والثاني أنها هي سبب جميع ما في عالم الكون والفساد وفعلها في ذلك كله بالذات وكأنه لا خلاف من الطائفتين فإن الذين قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون فعل الأبدان إلى غيرها بذاتها بل إليها بوساطة قال واختلف رؤساؤهم بطليموس ودورسوس وأنطيقوس وريموس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحدوث وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولي على الحدوث واختلفوا فزعم بطليموس أنه يعلم سهم السعادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر ويبتدئ من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد ويأخذ إلى الجهة التي تتل من البروج فيكون قد عرف موضع السهم وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يبتدئ من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج قلت وزعم اخرون أن بطليه موسى يرى أن جميع ما يكون ويفسد إنما يعرف دليله من موضع التقاء النيرين اما الاجتماع وإما الامتلاء لأن هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين العظيمين أحدهما يأتمر لصاحبه وهو القمر وهما سببها جميع ما يحدث في عالم الكون والفساد وأن الكواكب الجارية والثابتة منهما بمنزلة الجند والعسكر من السلطان فإذا أراد النظر في أمر من الأمور إن كان بعد الاجتماع او عنده فإنه يأخذ الدليل عليه من الكوكب المستولي على جزء الاجتماع وجزئي الشمس والقمر في الحال. ويشاركه مع الشمس بالنسبة إلى الطالع وإذا كان بعد الامتلاء او عنده فإنه ينظر أي النيرين كان فوق الأرض عند الامتلاء وينظر إلى الكوكب المستولي على ذلك الجزء وجزء النجر الذي كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سام السعادة فلذلك يجب عنده أن يخذ العدد أبدا من الشمس القمر لتبقى تلك النسبة وهي البعد بين كل واحد من النجرين طالعه محفوظ. فهذا قول آخر غير أولئك وللفرس مذهب آخر وهو أنهم قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة النهاري يؤخذ من الشمس إلى القمر وجب أن يعكس ذلك بالليل لأن نسبة النهار إلى الشمس مثل نسبة الليل إلى القمر وكل واحد من النير من الني ينوب واحدا من الزمانين فأخذون سمه السعادة بزعمهم بالليل من القمر إلى الشمس وبالنهار بالعكس وزعموا أن كلام بطليموس انما إنما يدل على هذا لأنه قال وإن اخذنا من الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف البروج والقيناه بالعكس كان موافقا للأول فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل فهذا اختلاف المنجمين على بطليموس ينقض بعضه بعضا وليس بأيد الطائفة برهان يرجحون به قولا على قول إن يتبعون إلى الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى قالوا اختلفوا فرتبت طائفة منهم البروج المذكرة والمؤنثة من البرج الطالع فعدوا واحدا مذكرا وآخر مؤنثا وصيروا الافتداء بالمذكر وقسم الطائفة الأخرى البروج أربعة أجزاء وجعل البروج المذكرة هي التي من الطالع إلى وسط السماء والتي تقابلها من الغرب إلى وتد الأرض وجعل الربعين الباقيين مؤنثين قلت هذا يانهم في هذا الذي اضحكوا به عليهم العقلاء أنهم جعلوا البروج قسمين حار المزاج وبارد المزاج وجعلوا الحار منها ذكرا والبارد أنثى وابتداوا بالحمل وصيروه ذكرا حارا ثم الذي بعده مؤنثا باردا ثم هكذا إلى آخرها فصارت ستة ذكورا وستة إناثا وليست على الولاء بل واحد ذكر وثلاثة اخر أنثى مخالفة له في الطبيعة والذكورية والأنوثية مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرضية وضعية فهل في انواع هذيان الهذين أعجب من هذا؟ ولما رأى من به رمق من عقل منهم تهاغت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه رام تقريبه بغاية جهده وحذقه فقال إنما ابتدأ بالذكر دون الأنثى لأن الذكر اشرف من الأنثى لأنه فاعل والأنثى منفعله فاعجبوا يا معشر العقلاء وأسأل الله أن لا يخسف بعقولكم كما خسف بعقول هؤلاء لهذا الهذيان أفترى في البروج ناكحا ومنكوحا يكون المنكوح منها منفعلا لناكحه بالذكورية والأنوثية تابعة لهذا الفعل والانفعال فيها قال وأيضا فالذكورية والأنوثية سبب الانفراد والازدواج فيها فإن الأفراد ذكور والأزواج إناث وهذا أعجب من الأول أن الذكر ينضم إلى الذكر فيصير المضموم إليه أنثى فتبا للمصغي إليكم والمجوز عقله صدقكم وإصابتكم وأما أنتم فقد أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وألباءهم مقدار عقولكم وسخافتها فلله الحمد والمنى قال هذا المنتصر لهم وإنما جعل الأفراد للذكر والأزواج للانثى لأن الفرد يحفظ طبيعته أعني ينقسم دائما إلى فرد والزوجة لا يحفظ طبيعته أعني ينقسم مرة إلى الأفراد ومره إلى الأزواج كما يعرض ذلك للأنثى فإنها تلد مرة مثلها ومرة ذكرا مخالفا لها ومرة ذكرين ومرة انثيين ومرة ذكرا وأنثى وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه ونظره مغني لذي عن تطلب دليل فساده قال المنتصر أما لما جعل البرج الأنثى يلي برج الذكر فلأن الطبيعة هكذا ألفت الأعداد ألفت الأعداد واحدا فردا وآخر زوجا هكذا بالغ ما بلغ وهذه القسمة عندهم هي قسمة ذاتية للبروج ولها قسمة ثانية بالعرض وهي أنهم يبدؤون من الطالع إلى الثاني عشر فيأخذون واحدا ذكرا وهو الأول وآخر أنثى وهو ما يليه وهذه تختلف بحسب اختلاف الطالع والقسمة الأولى إنما كانت ذاتية لأن الابتداء لها برأس الحمل وهو موضع تقاطع الدائرتين اللتين هما فلك البروج ومعدل النهار وأما الميل للقسمة الثانية فإنه لا يبقى على حال واحدة لأنه مأخوذ من الجزء المماسي لافق البلد وهو دائما يتغير بحركته مع الكل وحصول الأجزاء كلها واحدا بعد آخر على الافق في دورة واحدة وأما قسمة الفلك أربعا فإنهم قالوا إذا خرج خط من أفق المشرق إلى أفق المغرب وخط من وتد الأرض إلى وسط السماء انقسمت البروج إلى أربعة أقسام كل قسم ثلاثة بروج على طبيعة واحدة ابتداء كل قسم من طرف قطر إلى طرف القطر الذي يليه وأطراف هذين القطرين تسمى أوتاد العالم فالقسم الأول من وتد المشرق إلى وتد العاشر ذكر شرقي مجفف سريع ومن وتد العاشر إلى وتد الغارب مؤنث جنوبي محرق وسط ومن وتد الغارب إلى وتد الرابع ذكر مقبل رطب غربي بطيء ومن وتد الرابع إلى وتد الطالع مؤنث مدبر مبرد شمالي وسط وهذه القسمة مخالفة لتلك القسمتين لأن هذه قسمة البروج بأربعة أقسام متساوية كل ثلاثة بروج منها تسعين درجة لها طبيعة تخصها مع أن الفلك شيء واحد وطبيعة واحدة وقسمته إلى الدرج والبروج قسمة وهمية بحسب الوضع فكيف اختلفت طبائعها وأحكامها وتأثيراتها واختلفت بالذكورية والأنوثية؟ ثم إن بعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من الحمل فنصبها إلى الذكوريه والثانية إلى الأنوثية وهكذا إلى آخر الحوت ولا ريب أن هذا الهذيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلى ذكر وانثى وقال الذكر طبيعة الفرد والأنثى طبيعة الزوج فإن هذا بعينه لازم لهم في درجات البرج الواحد وكأن هذا القائل تصور لزومه لأولئك فالتزمه وأما بطل الموصف له هذيان آخر فإنه ابتدأ بأول درجة كل برج ذكر فنسب منها إلى تمام 12 درجة ونصفا إلى الذكورية ومنه إلى تمام 25 درجة إلى الأنوثية ثم قسم باقي البروج بنصفين فنسب النصف الأول إلى الذكر والنصف الآخر إلى الأنثى وعلى هذه القسمة ابتدأ بالبرج الأنثى فنسب الثلثة ونصف السودس إلى الأنثية ومثلها بعده إلى الذكورية وبقي سدس قسمه بنصفين فنسب النصف الأول إلى الأنثى والآخر إلى الذكر كما عمل بالبرج الذكر حتى أتى على البروج كلها وأما دورسوس فله هذيان اخر فإنه يقسم البروج كلها كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومئة وخمسين دقيقة ثم ينظر فإن كان البرج ذكرا أعطى القسمة الأولى للذكر ثم الثانية للأنثى إلى أن يأتي على الأقسام كلها وإن كان البرج أنثى أعطى القسمة الأولى للأنثى ثم الثانية للذكر إلى أن يأتي على الأقسام كلها ولو قدر أن جاهلا قفز هذه الأوضاع وقلبها وتكلم عليها لكان من جنس كلامهم ولم يكن عندهم من البرهان ما يردون به قوله بل إن رأوه قد أصاب في بعض أحكامه لا في أكثرها أحسنوا به الظن وتقلدوا قوله وجعلوه قدوة لهم وهذا شأن الباطل عودنا إلى كلام عيسى في رسالته قالوا واختنوكم في الحدود فزعم أهل مصر أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ من مدبري المثلثات وإذا كان اختلاف الذين يقتدون بهم في اصولهم هذا الاختلاف وليس هم ممن يطالب بالبرهان ولا يعتقد الشيء حتى يصح على البحث والقياس فيعرفون مع من الحق من رؤسائهم وفي اي قول هو من اقوالهم فيعملون به وانما طريقتهم التسليم لما وجدوه في الكتب المنقوله في الكتب المنقوله من لسان من لسان إلى لسان فكيف يجوز لهم أن ينفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواه إلا على طريق الشاوة والتخمين والله المستعان. ذكروا ما يستبشع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم من ذلك زعمهم أن الفلك جسم واحد وطبيعة واحدة وأنه شيء واحد وليس بأشياء مختلفة ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر وبعضه أنثى ولا دلالة لهم على ذلك ولا برهان ولا وجدنا جسما واحدا في الشاهد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلت قد رمى بعض الملبسين من فضلائهم تصحيح هذا الهذيان بأن قال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد بعضه أنثى وبعضه ذكر كالرجل مثلا فإن العين والأذن واليد والرجل منهم وأنثى والرأس والصلب والصدر والظهر منه ذكر وأيضا فإن الجسم مركب من الهيولة والصورة والهيولة مذكرة وصورة مؤنثة وأيضا لما وجد المنجمون الشمس تدل على الآباء والأبو ذكر والقمر يدل على الأم وهي أنثى قالوا إن الشمس ذكر والقمر أنثى قالوا وقد قال أريستو في كتاب الحيوان طمث المرأة يدر في نقصان الشهر ولذلك قال بعض الناس إن القمر أنثى قالوا وأيضا فالشمس إذا كانت قريبا من سمت الرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكورية والقمر إذا كان يقرب من سمت الرؤوس بالليل كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الأنثى فليعجب العاقل اللبيب من هذه الخرفات فأما أعطاء الإنسان الذكر والأنثى فذلك أمر راجع إلى مجرد اللفظ وإلحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ التأنيث وجمعه جمع المؤنث وليس ذلك عائد إلى طبيعة العضو ومزاجه فنظر هذا قول النحاء الشمس مؤنثة للحاق العلامة لها في تصغيرها فتقول شميسة وفي الخبر عنها نحو الشمس طالعة والقمر مذكر لعدم لحاق العلامة له في شيء من ذلك فعلى هذا الوجه وقع التذكير والتانيث في أعضاء الحيوان وأما قسمتكم البروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست بهذا الاعتبار. بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة فتشبيه أحد البابين بالآخر تلبيس وجهل وأما تركيب الجسم من الهيول والصورة فأكثر العقلاء نفوه وقالوا هو شيء واحد متصل متوارد عليه الاتصال والانفصال كما يتوارد عليه غيرها من العراض فيقبلها ولا يلزمه من قبوله الاتصال والانفصار أن يكون هناك شيء آخر غير الجسمية يقبل به ذلك والذين قالوا بتركيبه منهما لم يقل أحد منهم أصلا إنه مركب من ذكر وأنثى وصورة مؤنثة في اللفظ لا في الطبيعة واضحة لهم على عقولهم السخيفة وأما دلالة الشمس على الأبي وهو مذكر ودلالة القمر على الأم وهي أنثى فلو سلمت لكم هذه الدلالة كيف يلسوا منها تذكير مدل على الذكر وتأنيث ما يدل على الأنثى وأن الارتباط العقلي بين الدليل والمدلول في ذلك كيف هو الشمس على الأب والقمر على الأم مبني على تلك الدعاوى الباطلة التي ليس لها مستند تسند إليه إلا خيالات وأوهام لا رضاها العقلاء؟ وأما ما حكوا عن أرسط فنقل محرف ونحن نذكره نصه في الكتاب المذكور فإن لنا به نسخة مصححة قد اعتني بها قال في المقالة الثامنة عشره بعد أن تكلم في علة الإذكار والإناث وذكر قول من قال إن سبب الإذكار حرارة الرحم وسبب الأنيناث برودته وأبطل هذا بأن الرحم مشتمل على الذكر والأنثى معا في الإنسان وفي كل حيوان يرد قال فقد كان ينبغي على قول هذا القائل أن يكون التوأمان إما ذكرين وإما أنثيين وأبطله بوجوه أخرى وهذا رأي إن بدقليس وذكر قول مقراطيس أن ذلك ليس لأجل حرارة الرحم وبرودته بل بحسب الماء الذي يخرج من الذكر وطبيعته في الحرارة والبرودة وجعل قوة الإذكار والإناث تابعة لماء الذكر وذكر قول طائفه أخرى أن خروج الماء من الناحية اليمنى من البدن هي علة الإذكار وخروجه من الناحية اليسرى هي علة الاناث قال إن الناحية اليمنى من الجسد اسخن من الناحية اليسرى وأنضجوا وأدفأوا من غيرها ورجح قول ديمقراطيس بالنسبة إلى هذه الآراء ثم قال فقد بينا العلة التي من أجلها يخلق في الرحم ذكر وأنثى والأعراض التي تعرض تشهد لما بينا فإن الأحداث يلدون الإناث أكثر من الشباب والمتشيبين يلدون الإناث أيضا أكثر من الشباب إذ الحرارة التي في الأحداث ليست بتامة بعد والحرارة التي في الشيوخ ناقصة والأرسام الرطبة التي خلقتها شبيهة بخلقة بعض النساء ترد إناثا أكثر ثم قال فإذا كانت الريح شمالا كان الولد ذكر وإذا كانت جنوبا كان المولود أنثى لأن الأجساد إذا هبت الجنوب كانت رطبة وكذلك يكون الزرع أكثر وكلما كثر الزرع يكون الطبخ غير نضيج ولحاله هذه العلة يكون زرع الذكور أرطب ويكون دم طمث النساء من قبل الطباع عند خروجه أرطب ايضا قلت ومراده بالزرع الماء الذي يكون من الرجل قال ولحال هذه العلة يكون طمث النساء من قبل الطباع في نقص الأهلة أكثر لأن تلك الأيام أبرد من سائر أيام الشهر وهي أرطب ايضا لنقص الأهلة وقلة الحرارة والشمس تصير الصيف والشتاء في كل سنة فأما القمر فيفعل ذلك في كل شهر فتأمل كلام الضجم فإنه لم يتعرض لكون القمر ذكرا ولا أنثى ولا أحال على ذلك وإنما أحال على الأمور الطبيعية في الكائنات الفاسدات وبيّن تأثير النيرين في الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة وجعل لذلك تأثيرا في الإذكار والإناث لا للنجوم والطوالع ومع أن كلامه أقرب إلى العقول من كلام المنجمين فهو باطل من وجوه كثيرة معلومة بالحس والعقل وأخبار الأنبياء فإن الإذكار والإناث لا يقوم عليه دليل ولا يستند إلى أمر طبيعي وإنما هو مجرد مشيئة الخالق الباري المصور الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ولهذا هو قرين الأجل والرزق والسعارة والشقاء حيث يستأذن الملك الموكل بالمولود ربه وخالقه فيقول يا ربي أذكر أم أنثى سعيد أم شقي فما الرزق فما الأجل فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك والاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت والمقصود الكلام على أقوال الأحكميين من أصحاب النجوم وبيان تهافتها وأنها إلى المحالات والتخيلات اقرب منها إلى العلوم والحقائق وأما قول المنتصر لكم إن الشمس إذا كانت مسامتة لرؤوس كان الحر واليبس وهو من طبيعة الذكور وإذا كان القمر مسامتا لرؤوس كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الإناث فيقال هذا لا يدل على تأنيث القمر وتذكير الشمس بوجه من الوجوه فإن البرد والرطوبة يكونان أيضا بسبب بعد الشمس من المسامة وميلها عن الرؤوس وحصولها في البروج الشمالية سواء كان القمر مسامتا أو غير مسامت فينبغي على قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنثى وهذا لا يقوله عاقل بل الأسباب طبيعية من برد الهواء وتكاثفه وضعف تأثير الشمس في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الرؤوس وليس سبب ذلك أنثى اقتضته وفعلته فقد جمعتم إلى جهلكم بالطبيعة والكذب على الخلقه القول الباطل على الله وعلى خلقه وليس العجب إلا ممن يدعي شيئا من العقل والمعرفة كيف ينقاد له عقله بالإصغاء إلى محالاتكم وهذياناتكم ولكن كل مجهول مهيب ولما تكايس من تكايس منكم في أمر الهيولى وزعم أنها أنثى وأن الصورة ذكرهم وأن الجسم الواحد مشتمل على الذكر والأنثى أضحك عقلاء الفلاسفه عليه فإن زعيمهم ومعلمهم الأول قد نص في كتاب الحيوان له على أن الهيولى في الجسم كالذكر وإن قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا لأنها إن كانت عنده كالذكر فصورة أنثى فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى قلنا القائلون بتركب الأجسام من الهيولة والصورة لم يقولوا إن أحدهما متميز عن الآخر كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك بل عندهم الهيولة والصورة قد اتحدا وصارا شيئا واحدا فالإشارة الحسية إلى أحدهما هي بعينها إشارة إلى الآخر وأنتم جعلتم الجزء المذكر من الفلك مباينا للأنثى منه بالوضع والحقيقة والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر وللكلام مع أصحاب الهيولة مقام آخر ليس هذا موضع فإن دعوة تركب الجسم منهما دعوة فاسلة من وجوه كثيرة وليس يصح شيء هنا غير الهيولة الصناعيه كالخشب للسرير والطبيعية كالمنير المولود وهي المادة الصناعية والطبيعية